أَلَمْ تَرَ أَمَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلْ يَجْرِ إِلَى أَجَرٍ مُسَمَّى وَأَمَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَمَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ رَجُومِهِ الْبَاطِلِ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 جاؤهم إلى البلد فملهم قت صد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار كفور يا أيها الناس تكروا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاسد عن والده شيئا إن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمَ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَمْضِ تَمُوتُ إِنَّهُمْ